إن الساعة لآتية لا آتية إلا قريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دوني أس ستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. أَوَاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكِرُوا قُنُو فِيهِ وَنَهَارَ مُبَصِّرٌ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّ خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بنا أنصوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين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 تُؤْمِنُ أَنَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنَا الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 أترجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا